أَن تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِذٰلِكَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ كَاذِبُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ هُمْ كَنُون كَلَيَأْتُونَ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ لَدَيْهِمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أم لهم سلم يجتمعون فيه فليأت مجتمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تشألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم عندهم الغيب فهم يكتبون أن يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا السماء اشراق طين يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم نصرون وان ان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم